اننا ارسلنا نوحا الى قومه أَنْ انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم انني لكم نذير مبين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 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِ النَّنُورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَبْتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم أعصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسروا ومكروا مكراكم بارا وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا صواع ولا صواع